كفى وسلام على عبدي الذين اصطفى لسعمنا بالمشتبى والأمين المصطفى على صاحبته الكرام والبيته العظام المستكمين الشرفة وبعد إخوتي الكرام آية الحكام بلغنا في قبلي تعالى ورزق أهلهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس إذا محجرها على على المؤمنين فأنزأ الله جل في علا أن الرزق عام سبحانه وتعالى كما قاله في السماء رزقكم وما تعدون وكقول الله إلا في في ألام دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وأيضا قد قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا عليكم السلام عليكم وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وقد قال الله جل في علاه إن الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم من عذاب الشديد بما كانوا يكفرون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإن, بأن الكافر يعني إذا صنع معروفا يكافأ به في الدنيا رزقا ويأتي يوم القيامة وليس له من شيء وعند الله أنك الكريم الله دعونا في. ولذلك قال الله تعالى من كفر فلا يحزونك كفر إلينا مرجع فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم هذا هو الشاهد بأن الله تعالى ما طر الرزق للجميع الرزق للجميع قال الله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وأيضا في قوله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم لبيوتين ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا زخرفا كل وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين وذلك قال من كفر فأمتعوا ثم أضطروا إلى عذاب الغريس قال ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير أي ثم بعد, بعد الدنيا وكفاية الدنيا وأنه يكافأ في الدنيا على ما فعل فإنه يأتي يوم القيامة لا حسنة له عند الله يجعله كأمثال الضر حخيرا ذليلا ويستقبل النار حط كلما رأتهم يعني سمع لها تغيُّزا رزفيرا عليكم السلام تبارك عليكم السلام تبارك عليكم السلام تبارك يقول الله جل جل في علاه النار وإذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيُّزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعو لهم ثبورا واحدة أو ثبورا كثيرة فزال قل الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى يدعوها قال لهم خزانته ألم يأتكم رسل منكم يقولون عليكم آيات ربكم وانظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافري فنسى الله العفو والعافية فإذن المسألة هنا على أن متاع الدنيا عندما يزول بعد ذلك العذاب الأليم هذا آدب منك جزاكم الله خيرا فإن الله يمهدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني إن شاء الله وإن شاء الله وإن الله يكون فعنها ويصل لها مرهب بإذن الله تعالى أدام الله خلقكم جميعا فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فأدوانك عيش أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وإسعى أمرك قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليه المصير وفي الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما رأيت أحدا أصبر على أذن سمعه من الله انهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم وانظر هنا هم يدعون الولد قالوا عزيلا قالوا عيسى وهو يملكهم لا لا لا يرزقهم فقط بل ويمثلك ويملكهم يصبر عليهم لأن عذابهم شديد يوم القيامه ياتون قيامة لا حسنه لهم ثم ذلك يقعون يقعون في فيما فيما, فيما كانوا لا يحتسبون ولذلك قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا ما سكن وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هنا وإذ يرفع إبراهيم هذا التشريف العظيم لإبراهيم عليه السلام الخليل لبناء البيت وهذا البيت يكون قبلة لجميع المسلمين الأمة التي اختارها الله جل في علاه وفضلها على جميع الأمم السابقة ويسر عليها واختار لها أفضل الكتب وأرسل إليها أعظم الرسل قدرا عنده سبحانه جل في علاه وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل يعني إسماعيل شرف بذلك أيضا وهو يساعد أبيه في رفع في رفع البيت وهما الآن يسارعان في مرضات الله جل في علاه سمعا وطاعا ومع ذلك انظر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الوجل والخوف ألا يتقبل منهم ولأن الأعمال منوطة بخفايا القلوب وخفايا القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه جل في علا ولأن الله قال أنا أغنى الشركة عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته وشركه نعم قال الله جل, جل في علا وهم عن حالهم وهم يرفعون البيت وإذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل قاعده السواري يعني يجعل اسماعيل الارضيه وبعد ذلك يجعل السوار عليه واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يعني انهما يعني كان اقران واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت ابن مسعود وابي كان يقران هذه الايه العظيمه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولانهم قالوا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا امه مسلمه لك فهما يعني في عمل صالح وأسألان الله تعالى أن يتقبل وهذه أيضا فيها دلالة على على فقه من يتعبد لله دلالة عليه لابد أن أن يتعبد الله ويدعو الله بالقبول ولأن ابن عمر قيل له قال لو لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لخررت ساجدا فإن الله لا يتقابل إلا من المتقين وايضا اعلم اخي الكريم بان العمل لابد ان يكون مقبولا حتى تحظى به مكانه عند ربك جل في علاه واشترط الله شرطين لقبول العمل حين قال قل انما انا انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد الشرط الاول العمل الصالح والعمل الصالح لا يكون صالحا الا باتباع السنه كما قال الفضيل المعاض احساه اخلصوا وأصابه قالوا ما اخلصوا وأصابه قال العمل اذا كان اخلاصا لوجه الله ولم يكن صوابا يعني يكن فيه متبعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ومن كان صوابا متبعا في السنة لكن لم يكن اخلاصا لله وعلا لا يقبل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحد عليكم السلام وبركاته حي اهلا وسهلا قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يعني بعدما أتوا بالعمل على وجهه أرادوا أن القبول فدعوا ربهم دل له بالقبول وقلنا إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع و فإنها تكون كما قلنا تكون على على الأمر الحسن في القبول ولكن القبول يحتاج إلى أمر فوق ذلك والأمر الذي هو فوق ذلك هو إخلاص الله جل في الله جل الله جل في علاه قال الله تعالى ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك دعا الله والله جل في علاه ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا امه مسلمه لك وأدنا من مناسكنا وتب علينا بارك الله فيك حيا هلا باهل المغرب جميعا نسال الله جل في علاه ينفع بكم الامه الاسلاميه قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ام ذريتنا امه مسلمه شوف اليهود ونصارى قالوا بان ابراهيم منهم انه يهودي او نصراني وقد كذبهم الله في ذلك يلتسقون به وهو منهم براء قال الله تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نعم ربنا وجعلنا مسلمين مستسلمين لك وانت ارحم الرحيمين ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وقد كان فيهم أعظم الرسل قدرا هو محمد صلى الله عليه وسلم كان وهيب بن الورد من السلف يقرأ هذه الآية وإذ يرفع برغيم القواعد من البيت أسمعكم ربنا تقبل منا يبكي ويبكي ويقول يا خليله الرحمن ترفع قائم من بيت الرحمن وانت مشفق لا يتقبل منك نعم كما قال النخي عندما قال ابراهيم التيمي عندما قرأ قول الله تعالى وجنبني وجنبني وبني ان نعبد قال من يأمن من بعد, بعد بعد ابراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه ويخشى على على ولدي من من عباده الأصنام. يقول من يامن على نفسي بعد بعد الخليفه من يامن على نفسي بعد بعد الخليل وجنوبني وبنية ناعب الاصنام هنا أي أيضا هو يعني يقدم طاعه هي أفضل الطاعات وأعظم الحسنات والصالحات عندما قال الله رب الأرض والسماء وأذن في الناس بالحج يتوكل رجال وعلى كل نظام كل فج عميق قبلها أمره الله تعالى وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم فبكى بكى وقال وإبراهيم يشفق من القبول ولذلك قال الله تعالى دين أيتنا مآتة وقلوب ماجلة فهمياء الصدقات والصلاة والنفقات والقربات وقلوبهم ماجلة إلا إلا يقبل الله منهم قدار البخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت من منطقا ليعف ليعفيها صراها على صراها ثم جاء بها إبراهيم ووو وابنها إسماعيل ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بالمكة وما أحد حتى زمزم ما كانت موجودة الله مأمون وعبدوا جلنا جميعا ليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا في طم وثقاء في ثم قف إبراهيم منطرقا موسى إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت شوف هنا تمام الاستسلام لله جل في علا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ما, ما, ما كان يلتفت طبعا العلماء يقولون الحكمة من عدم التفاته الخوف من أن يميل قلبه ويرق يخالف فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قال إذا قالت إذا لئ لا يضيع أو لن يضيعنا لا يضيعنا كلام عجيب ولذلك من من فوق سبع سماوات أمر الله جبريل النزل إلى هذه المرأة اللبية الأريبة وقال ابشري فإن الله لا يضيع أولياء فلما غاب عنهم عند السنية استقبل وجه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يدي ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فجعل الأفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الصلاة العالم لهم يشكرون انظر وهذه شفقة ورحمة وهو مستجاب الدعوة فانظر كيف دعا في هذا الباب فنسأل الله للفعل أن يحفظنا ويحفظكم وأن يحفظ الإيمان في قلوبنا وقلوبكم وجعت ام اسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعت تنظر إليه تلوى أو تلبط فانطلقت كرهات تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل ذهبت وراءت إلى القصة المعلومة الذي تعلمونها فلذلك سعى الناس بينهما بين الصفة المروة كما فعلت ام اسماعيل رضي الله عنها ورضاه لكنها لما اشرفت على المروه سمعت صوتا فقالت صه صهن تريد نفسها سكوتي لأنه في صوت أكيد في ماء ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث فإذا هي بالملك وهو جبريل عليه السلام عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحي حتى ظهر الماء فجعلت تحوطه وتقول بيدها كذا كذا وجعلت تغرف من الماء في سقائه وهو يفور بعدما تغرف الله قال معبس قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى يرحم الله أم إسماعيل يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا إلى يوم الناس هذا لا تنتهي زمزم والناس يشربون منها ولله الحمد والمنة وزمزم المشهور بتله هذا الباب هو ما كان من أم إسماعيل بحسن الظن بربها جل في علاه واليقين التام وكان الله عند حسن ظنها وهذا تحقيق تحقيقا كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آآ نعم آآ قال الله تعالى أنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرفا فله عليكم السلام وبركاته الأسئلة تكون بعد الدرس سامحوني الأسئلة تكون بعد الدرس فعبدونا إلى اليقين عندما عندما صارخت وقالت يا رسول الله لامعنى الله لامعنى الله يا يا رسول فقات ابراهيم يعني الله امرك قال الله أمرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انها لما قال ذلك جاء اهل الملك فقال اعلمي أن الله لا يضيع اولياءه اللهم امين ربنا يثبت الخير في, في فيكم جميعا فدلانكم ما في أي خطأ لو في أي أي أي إشكالات عرضوا نفندها سريعا نفندها سريعا ما هو ما هو يا بنت الحلال أنتم أغرار برضو أغرار هو يا رافضي يا قبوري الكلام الذي قاله بهذا الباب هو يا رافضي يا قبوري فهما أبناء عمومه لما قال لك أنا مش رافضي هو ابن رافضي يعني إيش يعني هو يا رافضي يصوفي قبوري لانه ما احد يتكلم عن العلماء بهذه الطريقه ويسب عائشه حتى يقول بذلك ويسب ابن تيميه الا وهو يا رافضي يا ابن عمه ما هو صوفي قبوري ودول اعظم الناس يعني سوءا يعني انا بقول الصوفية أسوأ من الرافضه لان الصوفيه اصلا يعني لا يسبون الصحابه صريحا والرافضه الناس بتنفر منهم لانهم يسبون الصحابه صريح اما الصوفيه لا عشقان قلت لابد أن تفهموا كيف التلبيس على الناس عمدا أي إشكال أتى به نحله إن شاء الله الله مستعملنا سيدنا الله مامين ما جاك الله خير. نعم فالمهم هنا يقين يقيمها في الله جل في علاه وانا قالت الله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا قالت إذا فلي يضيعنا فلم يضيع الله جل في علاه وانا أنت ترى إشفاق بعيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العالم. ربنا وجعلنا مسلمين لك أمتا مسلمة لك وقالنا من سكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل يا رب العالمين وتقبل منا صيرا كله يعني لابد أن تفهموا حتى لو هو ليس برافدي هو رجل, رجل صوفي قبوري لما سب الألباني يقول عنه فاسق ويسب ويسب ابن يقول عنه كافر هذا ما يقوله إلا الصوفية الصوفية والرافض الاثنين الفوائد المستنبطه من رحمه الله جل في علاه بيكذب بيكذب عليهم هو بيكذب عليهم هو رافضي يا رافضي رافضي القبور الاثنين مع بعض رزق الله لا ينقطع عن احد من قدمه الله فلا فلا تجد مؤخرا له قال لا نلعن العادل الظالمين علامة الإخلاص وجل وجل العامل أن يرد أنا عندنا مناقشة رسالة أيضا وهي رسالة في القرآن فرق العمل فريق العمل خاصة أنت الملك العقديا والملك الحدثية أيضا أريد أريد مهمات في الموريس تجعل لها ملكة وأيضا علاقة, علاقة المسلم بالقرآن اعمل لها ملكة احنا شرحنا كل علوم القرآن وأيضا التفسير موجود هذه اعلنوا, اعلنوا عن ملكة ثانية مثل هذه وإن شاء الله في كل ملكة سنكون معها يحنى يا هؤلاء والأمة لن, لن تستيقظ ولن ترتقي إلا بالعلماء عشان نأسس هذا الأساس ليعلم لتعلم الدنيا بأسرها البون الشاسع والفق الواسع بين الداعي الذي, الذي نشر خيرا وهو في خير عميم الحمد لله وبين العالم الذي أسس, أسس للأمة أن تكون, أن تكون عالية